يتضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويتحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة জাল হিমচু ওন জাল